بسم الله الرحمن الرحيم بنا بخوي مهربانو بخشنتي نعمتي كوروك قل اعوذ برب الناس اي محمد طوبلي من بنا اجرم بابر همو ادمي زادو بري ملك الناس أو پر وردگاري كباشاي